فكذبوا عبدنا وقالوا مجلون وازجدر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر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 كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الماس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر